قال يوسف لأبيه يا أبت اني رأيت احد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين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 لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب بو الى ابينا منا ونحن عصبه ان ابانا في ضلال مبين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 قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوه في غيابه الجب والقوه في غيابه الجب يلتقط بعض السياره ان كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتأ ويلعب وإنا له لحافظون.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 فلما ذهبوا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا يجعلوه يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ وَأَوْعَى لتنبئنهم لَتُنَبِّئَنَّهُم بِأَمْرِهِمْ هَذَا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ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 مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث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 ظالِمون ولقد همت به وهم بها لولا الرءاب هانا ربي كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إن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 وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه طَعَنَ أَيْدِيَهُ وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا وَقُلْنَا حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ قَالَت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 قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه والا تصرف عني كيدهن اصب اليهم واكم من الجاهدين فاستجاب له رب فصرف عنه كيده إنه هو السميع العليم ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات لا يسجننه حتى حين ودخل معه السجن فتيان قال أعدهما إني أراني أعصر خمرا وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطير منه نبئنا بتأويله اننا نراك من المحسنين قال لا ياتيكما طعام ترزقانه الا نباتكما بتاويله قبل ان ياتيكما ذلك مما علمني ربي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 مُتَفَرِّقُونَ خَيْرٌ أَمِ اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا أَسْمَاءً سَمَّيْتُمُوهَا أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله امر ان لا تعبدوا الا اياه ذالك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون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 يا أيها الملأ افتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون قالوا أضغاث أعلام وما نحن بتأويل الأعلام بعالمين وقال الذين جاء منهما وادكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمانية يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون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 مِن بَعْد ذلِكَ سَفْعٌ شِدَادٌ يَأْكُلُ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّا تُحْصِنُونَ ثُمَّ يَا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 بك فاساله ما بال النسوه التي قطعن ايديهن ان ربي بكيدهن عليم قال ما خطبكن اذ راوتن يوسف عن نفسه قُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ قَالَتْ اِمْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَ رَاوَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ That is to know that I did not have been in the wrong place, and that Allah does not سوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم وقال الملك اتوني به أستخلصه لنفسي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 كنا ليوسف في الأرض يتبوء منها حيث يشاء، نصيب برحمتنا من نشاء، ولا نضيع أجر المحسنين. وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ وَجَاءَ إِخْوَتُ يُوسُفَ فَذَخَرُوا عَلَيْهِ فَرَفَرَهُ وَغَمْغَمُ لَهُمْ كِرُونَ وَلَمَّا جَاءَ أَذْهَبُ بجهازهم قال أتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوف الكيل وأنا خير المنزلين فإن لم اتوني به فلا كيل لكم عندي ولا قالوا سنراود عنه أباه وانا لفاعلون وقال لفتيانه جعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم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 فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَكْتَلْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِغُونَ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا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 ونمير أهلنا ونحفو أخانا ونزداد كيل بعيف ذلك كيل يسير قال لن أرسله معكم حتى تؤتون موثقا من الله لتأكد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 فَلَمَّا جَعَذُهُم بِجَهَازِهِم جَعَلَ السِّقَايَةَ فِي رَحْلِ أَخِيهِ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ ثُمَّ أَذَّنَ مُؤَذِّنٌ أَيَّتُهَا الْإِقْرَءُ إِنَّكُمْ لَسَادِقُونَ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 تخرجها من وعاء أخيه كذلك كذنى ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله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 فَأَثَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ وَلَمْ يُبْدِ ٱلَهُمْ قَالَ أنْتُمْ شَرٌّ مَّكَانًا وَٱللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ قالوا يا ايها العزيز ان لنا ابي شيخا كبيرا فخذ احدنا مكانه اننا نراك من المحسنين قال معاذ الله أن نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا إذا لظالمون فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا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 وتولى عنهم وقال يا الأسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تَذْكُرُ يوسف حتى تكون عرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكوا بثي وعزني إلى الله وأعلموا من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتعسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله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 قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجات فأوفلنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين He said, do you know what you did with Yosef and his brother, since you are blind? He said, قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين قَالُوا تَاللَّهِ لَقَدْ آثَرَكَ اللَّهُ عَلَيْنَا وَإِنْ كُنَّا لَخَاطِئِينَ قَالَ لَا تَسْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الْرَاحِمِينَ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 لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القذيم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد بصيرا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 رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأعاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة تَرْفَنِي مُسْلِمًا وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ذَلِكَ مِنْ أَنبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْا عَرَزتَ بِمُؤْمِنِينَ وَمَا تَسْأَلُهمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجُرِ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي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 سبحاني وسبحان الله وما انا من المشركين وما ارسلنا من قبلك الا رجالا نوحي اليهم من اهل القرى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 قد كان في قصصهم عبره لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وتف صِراطَ كل شيءٍ وهدى ورحمةً لقومٍ يؤمنون